ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وان هم يقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور والذين يظاهرون من تحرير رقبا فتحرير رقبه من قبل ان يتم نسالكوا تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتما فمن لم يستطع فإطعانوا ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاولون اوَيتُ كَمَا كُنْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِنَا دَيْنَاتٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يُبْعَثُونْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ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 ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَسَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَن نَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عنه بالاسم والعدوان ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيا وكبما لم يحيك بالله ويقولون في انفسهم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 واتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكلوا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَبَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَقْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَبَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٌ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 عذَّبَ اللَّهُ لَوْ مَذابا شديدا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا آلِهَةً لَّوْنٌ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لن مَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا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 الاء ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لا اذا انا ورسلي ان لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخرون يدون من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه